نحمده ونستعينه ونستغفروه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله فهو الموتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقضوتنا محمد عبده ورسله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاله حتى أساه اليقين من ربي اللهم صلي وسلي مبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به به به لا يوم الدين أما بعد اللهم أكله سنة قواها وذكيها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ود تستير سمهرة كتابة يوجه فى الى التوبة ناتجوه ان البروغرام في كتابة تتبابق دارم كصورة الاعراف كثباث وسطنى وعن كثنى الناسالة يه ثمود انى يا نبيات شون يا صالح تاريك مان شارقين مالذنون وإلى ثمود أخاهم من الله ودا ثمود واندماج شون صالح لكنا إلا أن الله سبحانه وتعالى وإلا تموده أخاهم صالحا أخاهم صالحا وندمات شوه وندمات شوه أنت يسقى وندم لنا طالفوا وغور لي ينبي الله وغور شوة عاج قارا وندم ما ما تتحدث يسقى أنجي يهيما نوث یا اگر عاله یا استخاصر عاله سلادي تافر وچون وندموطشه بلوه يم من اقرسو یا اگر عويه لماعات ليوني چلال وين ማለት ሊሆን اتشان يونه يقع ويشن تولاجو ماعات ليونيه چلال لنا مدو يشن ستاد بامفت تاموطشه نوت طوحيه لاب بسل جن وان دم من نس يميلونقر يهاي مانوت وان دم من نس دايمت امالا وان دم من نس دس كلام نبغر باعيشام معمنن باموشام معمنن باموحمد معمنن وان دم واش بن من دايمت ايش قال يا كوم اعبدوا الله صالح من علوه هزواجة اعبدوا الله اللهم انتقذوا ما لكم من اله غيره كسوليلاني لا املاك الا هستن تبقى الزوال هودم من دن نيالت هودم من اعضل هودم لقد أفصلنا نوحا إلى قومه نوهم يا قوم عبود الله هودم وإلى عادين أخاهم هودم قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أيها التوارب صستم الرحة بعد ذلك من نبرا وعلا نبرا بعد ذلك من نبرا يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أملكتك الله لله لما نمع الجبان ممن لك يلم وش أثنو إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان قد جاءتكم بينة من ربكم كجتاتته هناك مع سرجة ما التالات جاءتكم بينة حجة دليل على أنني نبي على أنه هو ال إله المعبود كذب على ياللو كالسل إلى ياللو معنم يما يملك مونو السبتة بعملكوتي يتليمون يميق الناس رجالك والله اكتوهان من يميق هذه ناقة الله هذه ناقة الله يتشو الله يلاكات يفترات لتعمري على الرجال قمل يتشو الله اكتوه لكم آية للنام تتعمر هنا يمتات فذروها تأكل في أرض الله تلذي باع الله مريه تلاي تذلاتت عتواب ولا تمسوها بسوق السؤال بمطفن داتن أخوات فيأخذكم عذاب أليم لنقر يمتاتن اتشينا السؤال بمطفن نقر كنكاتو يأخذكم عذاب أليم يميام يدر صباتها عيكا تقطعتنا ميكا تتوبا يلا كات الله قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا أجئتنا مبتهم بي وذكرنا وذكر إذ جاءكم ورد. إذ جاء لكم خلفان إذ واذكروا استوصوا على الله واذكروا استوصوا إذ جعلكم يا رجاجتو جزين خلفاء متك يا رجاجتو جزين خليفة خليفة خلفاء سفيه سفهاء خلفاء خلفاء الأرض خلفاء من بعد عاد كعادل وهالات تك يا رجاجتو استوصوا كعد بهر بوها لا فمودوچ في الارض بمريت لا امچاچاچ تبوي تبوي مسمجد تتخذون من سهولها قصورا كجرغروه مريت لنانشه متكمه جارجاچو هند تزيو ياشچالاچو من السهل اللي توصلوته من سهولها، هذه ناقص الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم تتخذون منه من سهولها قصورا هنطا واتن وتنحتون الجبال بيوتا قارا واتندمو شرشراكو بيتو ما ارقاكو ستزو فجعرى وستنبرت السرطة اللي تقفروا من يتابيت من ينام البيت من ينامون يربي الجبال بيوتها فاذكروا الله يا الله هنعم ودت ولا تعثوا في الأرض مفسدين بمدر لا عبالعشت ونوك عدتنكسعك أسوالا قال الملؤ الذين استكبروا انيا يتبتوت يقروت اباؤ الرواش قالوا من قومه كصالحوت للذين استضعفوا لن يعلوا تشقوا من الناس سر لم يتداذروا علوا تشوا لمن امن منهم كما هكلا تشوا لا امنوا اتعلمون أن صالحا مرسل من ربك ذهبنا واوقتك ونستعقالك صالح كيه تاو يتلاكهون قالوا به مؤمنون عنا ما صالبة العكبت عمنا نعلان الوقت قال الذين استكبروا ونعي يتكبتوا الشوى التالو إنا بالذي آمنتم به كافرون عنا بزياء نعنا انتبع عمنا التكبت كدنال قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فحقروا الناقة كذلك بازيال تبقعد قومت تأمرناك سبع لتون جمل وقوات عقر مالت موقعك بتعوبي با سلسنة قلت سمول طلبت ناقة من صخرة فظهرت قد جاءتكم بيينة من ربكم هذه ناقة الله لكم فيها آية هي يجمل عن منتعتن النسو مجمل يا ولوت أي أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما ما جئتم به وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم الله أقول لنا ما هذا بسلال كالك قمال السياسة عن طالد لهم قمال من فريده في ناحية الحجر يقال لها الكاتبه فطلبوا من وان تخذ ان تخرج لهم منها ناقة عشراء اسريا وري درباش تمخذوا من تعتبا ويملث ولد عليهم صالحون العهود والمواثيق صالح تيقواعته قال اسجبوا عته الله الى سؤالهم واجابهم على طلبهم لا يؤمنون به ولا يتبعون نهج ان شاء الله سييقاچوتيني شبلو كملسل لي كذا سحال لي كامنالاعتشو تكتهلوني الله عاول فلما اعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام الى سلافه ينقال شي سيواچو صالح سلاف مثل كداچون جمهور ودا الله يتزوجن الله لمن تتحركت تلك اما تت ثم من صدعت هالناقة جوفاء وابراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألو سواء درسو ودوالا شقالا بك يميت تاي قمل بك على الساعة ولد سي اللي هو ولد فيه من دل جاورو يستايا لنديو سين كفاكس سوى ذاو ذاو كما تعلم فعند ذلك امن رئيس القوم جند ابن عمرين ومن كان معه على امره عمارار لاي نبرس لسوالح مننعلالو واراد بقيه اشراف ثمود ان يؤمنوا فصدهم دعاء ابن عمرو ابن لبيب يمبال عند ليل ابوار نبر ليلاون انزباغتهو انت لمن توباتلachu منال تشكولachu مين تايتوالachu والحباب صاحب اوثانيهم ورباب بن سمعر ابن, ابن جلهش وكان لجند ابن عمر ابن عم يقال له شهاب ابن خليفة ام وكان من اشراف ثموت وافاضلها فاراد ان يسلم ايضا فنهى هؤلئك الرهض الاقول لها ان يتوشلوا تعملوا لين واشتبى جوقت صنو واقامت الناقص وفصيلها بعدما وضعتوا بيناظرهم انزعوا في اللفتات شدن مولدت مدة تشربوا من بئرها يوما ويسدعوه لهم يوما كذان لك اندفنك جراتن دم التوق اندفن هداء كما وقد وعدوا واصارعهم التاب لا انسم منهم اعتوا لم هذه ناقه الله لا تمسوها بسوا باجلسوا عند اكلكم وبيه ونبئهما الماء قسمه بينهم كل شرب معتبر هذه ناقه الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم الناس بيالونا فعقروا الناقه من تعمل الله تشبه لهم اليوم وبتوقيت الواسن يوقات عن بتاؤنه قل تقبارون سلفا لقو اذين بعث اشقاها كما اكلاك شواء بات امار من يو الاتشا ينبراو سوية نستوسي وقا ايه قدار منبالو قولهم ان ده نوق عنده وغاته فدل على رضا جميعهم بذلك سبب قتل الناقه ان امراه منهم يقال لها عنيزه, عنيزة ابنه غنم بن نميلج وتكنى ام غنم وكانت عجوزا كافره نبرج وكان فينا شد الناس عداوه لصالح عليه السلام عندي تاريخ قلت صالحا تمام متلا نبرج وكان لها بنات حسان ومال جزيز بدأم تروطر ومسيتوش من الجوش نبارات تلقم قنزم وكان زوجها ذو ابن آب عمر احدا رؤسائي ثمود عبا انتبع الوعد امو بدأم تعوايك عندو نبارات ومرأة اخرى يقال لها صدوف بنت المحيى امتبال فيتو نباراتي ذات حسب ومال وجمال ملكا يبال قنزل زرام كبغالا وكانت تحت رجل مسلم من ثموت يهدم وسويو بالواس المنبر فصارقت تليت فكانت هتجعلين لمن هلتت من ما تجعلان هلتت من ما رجمروا لمن التزم لهما بقتل الناقة يتنقم الميقل اللين مع النوغلو قنز وعتيازو فدعى الصدو رجلا يقال له حباب طوباب يبالو سو يصراتنا يچه تفتاچو سيت فعرضت عليه نفسها انه عشر الناقه فابا عليها يمكن ملك جدل اني ادبها له لان تنين علچو ام يقال له مسدا ابن مهرج المحيى فاجابها الى ذلك يينيو دم ليلا يغوتوا اللي يسرثا اندي حتلو ودار ابن ساليف ابن جندى يثبتهم بالوان امصال كافي يقولون لجو ان ترات ودار ابن ساليف من يبالون ترات وكان رجلا احمر ازرق قصيرا يزعمون انه كان ولد دنيا يم على اباطه تولد بجنب لو جودي تولد نو من لم يكن من ابيه الذي ينسب اليه وسالف يثالف لجال النبّر يباق لجال النبّر يباق لجال النبّر وإنما هو من رجل يقال له صحباء ولكن ولد على فراشة ثالف وقالت له عطيف أي بنات الشئ أي بنات الشئ فلت كونك الججة عندان ما تستهلّم على أن تعقل الناقة جميلونك وزمرانك وقّا فعند ذلك انطلق قدار بن ثالف ومشدع مهرج فَصَارَ قَرَقَ فَسَوَيَ عُرَاةً مِنْ ثَمُودٍ فَتْبَعَهُمْ سَبْعَةُ نَفَرٍ فَصَارُوا فِي تَعْرَهَتٍ ذَئْبَيْنِ وَلُدْنَا يَمَجْمَرِ وَوَجِيًّا قُدَارَ نَفَرٍ لاَ يغِبَا سي سي لاَ كَوْ يَلَمْ يغِبْ شَيْءٌ هَأَ مِنْ أَيْنَ اعجبنا مياسا الراو مالا السنو قانعي فراب الجافتة انا كزام ونا قال ما لو الذين انا فعقروا الناقص وعثوا عن ربهم كجيتها الشوتزاز عمته وقالوا قالوا يا صالح صالح و ايه ائتنا بما سعدنا يقد امطبنا ان كنت من المرسلين كمالكتان يكوانك مالكتان يكوار عندنا يكوالك يلاتا جيتا تاديا عندنا قريه ارقل لها فاخذتهم الرجفة ما جمري اما انكتك عطي هذا الشاتش وزوجه وزوج الشاتش فاصبحوا في دارهم بيكي هونو جاثمين تفنك طف... هونو ثنقل ثنقل لولو تاديوه اصبحوا ليلت الذين كانوا عادلوا لمالهم واما صاروا في دارهم جثيمين فقالوا تولى عنهم فلا اتشوزوا والراوا افتشوا وقالوا يا قومي اذ وقت لقد ابلغتكم رساله ربي يجتئ يوم ملكت ادري ايش ينبر ونصحت لكم لان تمكروا ولو لكن لا تحبون الناصحين قلنا نعمتا مكاري وسين عاتوا الدم مكاري وسين عيتم وعدتهم ولوطن لوطن من, من الأخنا إلى الله وأرسلنا لوطنه إذ قال لقومه لا هزبت يا لك أتأتون الفاحشة قبر الساد ومن تفلت ما هزبت هنا ما سبككم من أحد من العالمين كعالم عام دميالك الدمات كون صياف تكبار تفلسون على الله كون انكم لسأسون الرجال شهوة من دون النساء ان انت وانت واجن بيتا مرت عشوف سيات واجن بتعشوف سمية عشيهون على كانينت بنانته بقى انتم يباكنو يا الله لولت سيتي بالي هون ينبرتون راساچو بالنا مشت هو وندنا وندوچو مالتكو خلاص على باكنو باخنو يباكنو مالت الناس نچو مسرفوج نچو سبحان الله يلوط اكبر يلوطا يلوط لوقيا آهن لهم يتصفى بجبالا بيا قرون لهم يسنتاني مذجلت آهنال أي ع... عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال وهذا إشراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله ولهذا قال لهم في الآية الأخرى هؤلاء بناتي ان كنت فاعلين ما ادراسك فلكات يو في سوش فيديوش مولتهوال قالوا فارشدوهم نسائهم فاعتذروا اليه بانهم لا يشتهونهن قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لنا لا تعلم ما نريد انيا من منفلك تا قال له ان انت انيا قشاشا منفلكو انجي انيا زي تا لمن دلو سيوتوتشوني مايفاللو قوتي لمن ودون دو الجيد عنه سيطالبات عبدو جنان واركار بولي تلعلك عالبسوين تلعلك يلا عبرو سلافو له ما تام عبرو سلافو ما دربال الصاغين او من ينشأو في الحنية وهو في الخصام مبين بيتم برسم قلبم دفلقالات عاهنا هندقم ويعلو تابقم يفلقو تلقم المثلات صفية والدوبات ويسيطوك وانده عربي ها وانده الناس يتابروا سيهدبوا من هناك بالا وانده الناس يتابروا سيهد من هناك بالا ما سبققكم بها من أحد من العالمين يسويه انتك واريسك بارمان مالنبارم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 إن يكون أقول أمي تسد عدوثة واش ناكشو أرق وش عشانه و هرق نعمل له يسد يرامه واش عو فنعمل له ايه وناسو يتطهرون نجام من ودهون لغر أمي أتلع اللعنه و أقول تدع التباكير و عوطو تباروثة إن همو ناسو يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء كهوالاك كهو ونقول ونظلونه مسيطولم شكري اللعكوه من نسو الناس لكن إن الناس يتفتروا أكالكار عنهم ما يرغو سنجي ليل أكوناس يتنبون تجري الله تشوه فأنجيناه على لوت النس عرقناه وأهله كالنبي تسوط جوه إلا امرأته عنده عمستاش وصدقر كانت من الغابرين الصماكة والسنبات النا كان لفباق سيطوه سوط عنده عائل باقين وقيل من الهالكين فأمطرنا عليهم مطر بلن السلائي يادين قائي زناب اذن ابن باتو عليهم حجارة من سجيل مندود مسومة من عند ربك مان مان ان دم يقلك لا يتسيّم وما هي من الظالمين ببعيد عهونا ملالو تقفان يوشي روك يا رب يا رب أنزل على الظالمين لا يستحقون يا الله وأنطرنا عليهم مطرة فانظر كيف كان عاقبة المجرمين يامز أن يتمت الرشان بدمت ملكة الناس سولي لأل الله وإلى مدينا أخاهم شعبا ودى مدينا هزوة شمية شعبا نبي الله شعب شعبا لاخنة وانجمات شعبا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره هزبوا الشيء اللهم بتعمل كالسللال الام لكن لم قد جاءتكم بينة من ربكم كيتاتتو يا ونجتعمر ما التالاتو ألج من تعمر ما التالاتون ولا افتتاتون الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به ثم وعظهم في معاملتهم الناس من رجعون ميك اتلونه فعوفوا الكيلة والميزان سفر ان انا ميزان ان اعمالوا بان نزي سواجد ان ده موهسسين اتبروا بان سفر لايما اتبر برنا اسو ان اعمالوا على الله ولا تبخسوا الناس اشياءهم هزبو اتشين قد ايه اشياءهم يعني ممتلكاتهم ينفسو النقر اتى اتى تشرباتو ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها مريث كما ربت كتوابتي بهالا خير لكم ان كنتم مؤمنين يهي أن انت تشالنا وما يكون ولا تقعدوا بكل شراط توعدون وتصدون عن سبيل الله منا به وتبغون وجه ولا تقعدوا على التقمطو بِكُلِّ سِرَاطٍ مَّيْمَنٍ وَيَمِينٍ تُوعِدُونَ الَّذِينَ عَصَيْتُمْ أَنَّكُمْ أُسْدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِعَ نَهْجَهُ فَالله يَعْمَنُ كَأُمَّتٍ قِفَاتٍ يَهُونَاكُونَا إِسْلَامًا وَيُمْمَرُّونَ عَلَى اللَّهِ تَقَامَا لَمَا غَنِتْ يَمْتَسِلُهُونَاكُونَا تَكْمُلُ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ تَيَقِنُونَاكُونَا اللَّه يَبَذَّكِوُبَنِمَ اسْتَوْصُوا وانظروا كيف كان عاقبه المكذبين يعمل طيوت يعفيو وتي متبشانديد اندهونه تملكه وين كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لا يؤمنو كننتم مكاكلني بتلاقوبت يميا من يميان بودين قال لنا اللي لو دمو يمامن حتى يحكم الله بيننا بنينا بالامنوا سويش مكاكل الله بينت كميت وهو خير الحاكم يا بينت كل مرطيه تعال الله لنا الهال قال الملؤ الذين استكبروا من قومه كهذو التاكو مكاكل يمعصكنا يبلاي يهونو يا شعيب شعيب ان بارح لنك هاجر مع من قريتنا كانت غاري عمّنو تنم ونعن تن كان لأمان درشاة جنّا برّاً لن أو لتعودون في ملتنا وإنّا مذهبو سأيّا من قدرس قبال لاتجو قالا ولو كنا خارهين يمنطل عن بيهونا ومقباطع اللبن بان فلقن مالو على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد لإذن نجّانا الله منعه الله كسوانت أخاو الطانوالا ودلنا انت أمنت من اللي سنكهرنا مات أطفن وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا الله رسول خلغوت قال هو مستقر ودنا ان ثم امنت مملس ايستسعو وسع ربنا كل شيء علما الله حلل النجر باوقت يدارسال ياوقال على الله توكلنا بان الله لا تمكننا رب نفتح بين بيننا وبين قومنا بَأَيْنَ النَّابَ حِزْبُؤْتَاجِكُمْ مُكَاكِلٌ بِالْحَقِّ بَائِنَتْ وَأَمْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ كَفَتَسَجَّ وَالْجُلُّ مُرْطُو أَنْتَ نَهْنَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ كَهِزْبُؤْتَاجِكُمْ مُكَاكِلٌ يَمْضُوا سُوَاعَ لَأَيْنَ تَسْبَعُ شُعَيْبًا شُعَيْبًا كَتَكَتَّلَاجُ إِنَّكُمْ يَدُلُّ خَافِرُونَ إِنَّ أَنْتَ يَكَسَرَاچُونَا فَأَخَذَتُمُ الرَّجْفَةَ إِن كَتَقَاطِي أَدَچَاجُكُمْ فَأَصْبِحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ يتتوز تنبرك كوين تورورا عجروا الذين كذبوا شعبا انيا شعب يستبابلوا كأن لم يغنوا فيها ازيان دعنا نكبروا هنو الذين كذبوا شعبا شعب يستبابلوا كانوا هم الخافرين يكسروا ما لسنسوا نعجوا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لازليكم شاء الله جزاء الله اا يكمل في السؤال المشكله فتولى عنهم كأن السوط واجهو كأن السو جرب اهزقوا يا قومي هزوجو لقد ابلغتكم رساله ربي جيتاي جي الملائكه ادلشالوي ونسحت لكم لننتم مكري الله فكيف آسى على قوم كافرين قاعدا انغلي ثنغروت عالمان بلومبي بلو بغيد يكفرثو لاي انديت ازنالو فكيف آسى فكيف احزنوا انديت ازنالو على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعوا بيثياوم عند نبي عن لحكم امبي إلا اخذنا اعلى ماريو كان يقطع بهونجي بالباساء والضراء برهاب الناهذلق لعلهم يتضرعون ودا الله ينقلوا زندا ثم جعلنا مكانه السيئات الحسنه كجابوا على مذبوبوا تاولى صرو نجر حتى عفو سلبوا وقالوا سل قد مس ابا الضراء والسرى عباطش اعجنا يتلاعيو تقروش ديرتو بحجونا بار مالا تجمرو فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بدنقة نزاعتوالك بدنقة نزاعتوالك عفو مالا تكثروا شبذو اي كثروا وكثرة اموالهم واولادهم فاخذناهم بغتة بدنقة نزاعتوالك وهم لا يشعرون انسو ايها المؤمنين اسال الله سبحانه وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى يوفقني واياكم بما يحب ويرضى ان ونعم المولى ونعمل ودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته